الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وكل من وله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ف ا ط ر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسما ل و ا ل ح ن ي بالصالحين ر ب اشرح لي صدري و ي س ل لي أمري و ح ل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصرنا ا واجعنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا ف ن ت ن ب ه وبعد أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم وعلينا وعلى عباد الله الصالحين يسرنا أن نلتقي بكم في حلقة أخرى في برنامج مع أهل الله و ن س ت ض ي ف ف ض ي ل ة ا ل أ س ت ا ذ عبد الجبار المبارد. بس ت ا ذ عبد الجبار م ه ل ا و س ه ل ا أفتكر المرة دي نتكلم على الحجبات. هم. الحجبات د ي طبعاً إخوانا يعني كلنا عندنا الحجبات ودي عادة مشاهدة ومعروفة. الحجبات اللي بجلدوها والحبات ج اللي بدخلوها في يعني هنا فوق. وعايزين نشوف إنه هل ياصح حمل هذه الأحجبة وطريقة استعمالها ومتى الواحد يلبسه ومتى يتركه إذا كانت صحيحة يعني. م ي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ب ع د و أيها المشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحقيقة موضوع ا ل ح ج ب ا ت د ه موضوع كبير والناس دايرين فيه كلام واضح وصريح عشان الصاحب غصاح والغلط غلط الحجاب أو من الزمن ا بيسموه الحرز ب ي ج و ر ق ة ولا ح ج ة بيسموها الحرز لأن الله يحرز بسببها من علقها يعني يحفظه بسببها لا باء بسببها يعني هي سبب ربنا ب يحفظه من علق ت عليه الرسول صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الإمام الحاكم يعني فيما أخرج عنه الإمام الحاكم يقول من ع ل ق تميمة فقد أشرك. وفي رواية أخرى يقول التميمة والتيولة شرك. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعربي و غ د ربط ساعده أو عضده بخيط ع ل ق شيئا بخيط فقطعه فقال لا نصيب لمن ع ل ق في الإسلام شيئا. يعني ز و ل ي ع ا ل ق حاجة بخيط ووتر زي ده ما عند م ن ص ي ب و برضو ج واحد من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم لابس له جبيرة ب ت ا ع ة نحاس حديدة بتاعت نحاس صفرة ك د ي ولابسه فيده في فالرسول قال له ديجني قال له إنها تمنع من الوهن يعني بتشيل الرطوبة بتشيل الرطوبة قال له نزعها فإنها لا تزيدك إلا و ه ن ا الحديد دي ما نفعت آي الحديد دي ص ا د تعلم آي لما الصحابي جاء للرسول د ا ر ع ع فيده ي الرسول قال له ده ن ا ل د ا ر ع ع فيده في د ه قال له دي قالوا بت ش ي ر ا ل و ه ن ة يعني الرطوبة لانه بتوهنا ل ج س د و ب ت خ ل ز و ا ل ب ع ر ك ما ي ق و فقال له دي ب بتنفع من الرطوبة الرسول قال له م ر ق ة م ر ق ة م م ر ق g دي ما بيزيدك إلا وح في عقيدتك وفي دينك. برضو ناس تلقاهم رابطين شعر ا ل خ ي ل عملوا لنا زي زي سوارا ك د ه وبرضو دي من باب ال ال ال ا ل و ه ي التي لا تزيد الإنسان وحنا إلا وحنا الحاجات دي كلها عدد من الناس بيستدلوا بها على أ ن الحجاب ولا الورق دي حرام أو ممنوع ا ل ز و ل يسويها. أنا د ا ي ق و ل إنه ت م ي م ة ت م ي م ة ذات الشر. أيوة. وعشان ده نفسر معنى التميمة. التميمة كما فسرها بها العلماء هي خرزة سوداء أو في أي لون كان الجاهليون يعلقونها على أنفسهم وأهليهم ودوابهم ب غ ي ة أن تجلب خيراً أو تدفع ش ر ا خرزة. يعني يا جماعة التميمة التي ن ع ى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعليقها و أ ص ف ب من علقها بأنه مشرك العلم قال التميمة دي خرزة يعني حجر ج ع ر ا ن ا يعني برضو جعورانا ودع مصاصة عرق حبوباتك ه ك م ل ص ن ا دا كله يا جماعة كلام فاضي مسألة عرق ا ج و وعرق ما تعرفه وكلام زي ده د ه كله ما ينفع في الدين وما ف ع حاجة زي دي ولما نحن نتكلم عن الحجبات والحروز ما بنتكلم ا ط ل ا ق ا عن العروج وعن الودع وعن السوميد وعن سبحة ل ي س ر وعن الكلام الفاضي ده كله ولم نتكلم عن الحديد ي ع ل ق و ه ا ولا عن الخيط ربطوه. ب ن ت ك ل م عن الت م ي م الشرعي ا و عن ا ل ح ر ز الشرعي. كمون ما داخل؟ كمون لا لا لا ما داخل. ما داخل. ط ب ط ب يسول الملاحظ كمون؟ ب د ا الداخلك ا ل ا ت <تصفيق> ي الداخلك ا ل ا ت ي قال. أبو القاسم محمد ابن جوزي المالكي، وهو من علماء القرن الرابع الخمس ا الهجري، في آخر كتاب القوانين له ما نصه يجوز تعلق ي التمائم وهي العوذة التي تعلق على المريض والصبيان وفيها القرآن. وذكر الله إذا أخرج عليها جلد ولا خير في ربطها بالخيوط ولا خير في ربط لازم تكون من جلد ومعلقة بجلد وقال قوم قالها كذا نقل القرافي ويجوز تعليقها على المريض والصحيح خوفا من العين وعند الجمهور هو هذا الكلام يعني عند الجمهور يجوز تعليقها على المريض والصحيح خ و ف ا من المرض والعين والكتاب ا ل ل ي بقر منه ده يا هودا بالله ب ت ا ع الكاميرا ده يجيب الكاميرا قريب ي ع ف و ا ل ف ا ت ح دزاد المسلم دزاد المسلم في متفق عليه البخاري ومسلم أربع وثمانين خمسة وثمانين جزء أرب جزء أربعة. وقال قوم لا يعلقها الصحيح د ل القوم. ا م ا الجمهور قالوا يجوز تعليق. ه ا و ا م ا الحروز يعني الحجبات التي تكتب بالخواتيم كخاتم سليمان وخاتم شنو خاتم شنو وكتاب غير ع ر ب ي ة فلا تجوز لمريض ولا لصحيح. حس سليمان ذاته؟ أي. لا ت م س ل ي منزلك، لا تجوز، لا لمريض ولا لصحيح. ث ل ا ث عصي صفر ا ل ع د خ ت م لا ما فيه عصي ولا ب ت ا ع نحن بنتكلم عن الشيء ما فيه ع ص ي د ه نحن ما قبل قلنا الصح صح، والغلط غلط. أيوة. يعني الصح ده البنجلي دليل، والما صح ده الذي لا نعرف له د ه جائز بتجري ا ل ب ك و ن ناجح يا جماعة، جائز ب ا ل ت ج ر ب ق هالشي يكون ناجح، زي الواحد لما يشيله يتطوطة وي يسوي باجر ح ت ر و ح ده بالتجربة صح، لكن نحنا هنا ما بنتكلم عن المجربات كمجربات الديربي ومجربات الطوخي ولا ما بنتكلم نحن عن المجربات. لحد بنتكلم عن الدين، عن الشيء اللي يزول لو س و ا ء لا تثريب عليه، كله كله ما هو ممنوع. أما م ا ل ا زول ج ر ب ن ا ف ع ا ه الأختم ا قلت ما ما، الأختم ا دي قالوا ما جاي إ ا تب، بتاعة الأوفاق، آ ي بتاعة الأوفاق والختم كله بأنواعه. الجاي ز ا ن إنك تكتب آيات من القرآن، محرزة كآية الكرسي وكالدعاء المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. لكن أنت لو فقش خ، عبد الجبار ماك ع ا ر ف ا ن ه ط ب ع ا ا أنت عالم ط ب ع ا ألفاخي أخواننا يعني مقا ا س ت ب د ا ل الكلمات بما ي ز ي ن من ال من الأعداد.طيب يعني على الطريقة المغربية و على الطريقة المشرقيه وأنه مثلا الألف واحد والقاف عشرة والغين ألف و أ ي غ و ن واليا يعني الألف واحد.يا شخ, شخ حسن أنا قبيل قلت لك ا ل م س ع ل ذ ي أنا ما بينكره باعتبارا مجربة ولها آثارها لكن أنا لما جيت التلفزيون هنا ما بتكلم عن صحة المجربات أنا بتكلم هالكلام ذ ا دليل ودليل أنا ما وجدت دليل في السنة عن أنه الحروف تستبدل ب ع ب ر ق ا م ما وجدت هذا وبالتالي لا يمكن أن ندافع عن ما لم أجد طيب ن ا بقول لك الشيء ا ن بيكتبوا بلغة عربية وفيه ذكر الله وفيه القرآن د ا جعفر الصادق يعني يعني و ا ر د بدوائره وبكل شيء ما في لسنة إلا جعفر الصادق يعني جعفر الصادق ووشرت عنه هذه ال ح ر ز ة ا و هذا الحز ر المشهور والحواطة المشهورة لكن ا ن ا لم أجدها مرفوعة إلى أكثر من جعفر الصادق، وجدتها في كتاب الواعظ للشيخ حسن الشيرازي، وقد أسندها إلى جعفر الصادق وجعلها النحو. يعني عبارة عن دائرة أو ثلاث دوائر فيها أسماء، يعني م ث ل ا زيارة. تجارة يعود لا يعود كذا وبعدين كهذه الدوائر الثلاث الإنسان ب ي ت و ض ّ و ض و أ ه ل ل ص ل ا ة وبيصلى على ر س و ل صلى الله ل ي ه وسلم زي ثلاث مرات وفي رواية سبع مرات وبعدين كي ص ل ي ركعتين بعدك ذ ا ويدعو دعاء معين وبعدين كي ض ع يده فحتى ا ل البيضع ل ي في يده دي بتكون الخيرة فيها ا و الشيء المجرب بيكون فيها إذا عنده زل مسافر ده يعرفوا هل بيعود ا و ما بيعود يعمل العملية دي ويشوف مجربات ش ي ا ء للسيد جعفر الصادق دي نحنا ما بنتكلم عنه ده ما شيء ب ن ت ك ل م عنه نحنا بنتكلم عن ا ل ا ش ي ا ء الورق اللي ب ع ل ق و الناس ده الحجبات اللي بعلوها الناس يا مشاهد ن ب ي ى الحجاب اللي ب ع ل ق و ده فيه بسم الله الرحمن الرحيم ولا فيه أية الكرسي ولا فيه دعاء اللهم إني أعود بكلمات الله التامة م ث ل ا ا أو فيه أي شيء من القرآن أو فيه المعوذتين ده كله أو فيه الآيتين الأخيرات من البقرة م ث ل ا أو فيه لا حول ولا قوة إلا بالله أو فيه كاف هي عنصاد م ث ل ا ده كله من الحروز الجائزة شرعاً أما نسبخ شخ ده ما ب ع ض ده أنا ما بعرفه وما فيه دليل أنا أقول لك وبالتالي لا أستطيع أن أجزم بأن هذا صح أنا ما بتكلم إلا عن شيء اللي عندي له دليل الناس ش خ وبخن وحقن د م ا عندي لا دليل عشان كذب ب س و ي على رجبته هناك في هنا في في في الدين ده ما عندنا. الحكاية دي و ز ي ما قلت لك هي دي م ن المجرّبة. نقول الح الحجاب ز ا اللي ن ت ب ت ج ل ك بتجيل ا و ل شيء يكون جلادو بيفرج جلد وهو ج و مكتوب من آيات الله أو من الأزكار المعروفة. مام. نعم. نعم. ا الحجاب. مام. سواء كان حجاب صغير ا و حجاب كبير. مام. الحجاب لما يكون بالصورة دي العلماء قالوا ده يجوز تعليه. ل م ا نقول العلماء مش علماء ا ل ز م ن ده حتى العلماء ا ه ل المذاهب الأربعة. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، وهم من سلف الخير، دل كلهم أجازوا هذا الأمر، و ق د أو رد ابن الحج ا في مدخله أنه لا بأس بكتابة الحروز لي الحجبات لصغار المسلمين وكبارهم، ويشترط أن تكون بالآيات القرآنية وأسماء الله العربية وكل ما صح مما لا يجهل معناه. هنا ابن الحج وسع شوية قال كل شيء معناه ما مشهور. ومكتوب باللغة العربية جاز أن يكتب ح ج ز طيب. ع ي في في جماعة أخوانا ن والله لبس ا ي ل ل ي ه م ك ث ر ة حجبات. طيب. تلقى الواحد لابسه عشرة، تاشر واحد. نعم. ا ها ي ق د ر ك ل ي ا ي هو طبعا يا جماعة. ا ل ع ل م ا ء كره و ا ا ك ث ا ر الحجبات و ا ب ر ا ز ه ا ه لي فيها ك ر ا ه ي طيب. تعليق الحجز من حيث هو مباح. اه. لكن هنا م ث ا يقول لك على أن يكون تحت الثيابي. يعني مسألة الحجبات ل ل و ا ح د بتجده عريعة ببرة كتير ك د ا والنسع ا في النها دي فيها كراهية لكن الزورن ب ي ق ى في د ر ا ع ه ده لابس الورقة ولا لابس الحجاب ولا بس جنابيته من فوق لها ي ولا د ا ر ي الحجاب قد يطب ولا بس من فوق لها جنابيته الناس ا ل ب ن ط ل ا ن ا ت إن شاء الله ممكن ممكن ما ل ن ا س ا ل ب ن ط ل ا ن ممكن ي د ر ي ه في رقبته في عضو مرور ا و ي د ر ي ه في رقبته ممكن ممكن يا جماعة ا ل ح ر ز نعم تعلقوا في نصكم تعلقوا فيكم كامل ا ل ه م هو جائز.طيب إبرازه مكروه يعني كونك ت ع م د إبرازه آه. ده مكروه.لأنه فيه نوع من ال ر ي ا ء وفيه نوع من ال... ل ال... لفت أنظار الناس.كان الواحد مع مع قضاء الحاج وبيدخل بف ي كل الأماكن يعني بعض نسأله غد حطري ه أ ي و ه ي و هنا قالوا لا يجوز دخول المرحاض. بالحرز إلى إذا لم يكن مستوراً إذا الواحد ورق ت س ا ي شايل في دول الحجاب شايل في دوام مغطى بجلد ما يجوز تدخل به ألا تبخانه ولا مؤاخزة لأنه جائز يتعرض إلى النجاسة لكن إذا الحرز ده أو الورق دي ملفوف بجلد مخية د ا يجوز بعد ذلك يا جماعة ممنوع تلف الحجاب بحديدة في عدد مناس من قال الحرز عمله في حديدة أو في فضة ا و في ذهب دم منوع ا م مم. ا تسوي بيا جلد ا و تخلي طيب لا ما دار ي ح ك ا ي ة البنات يا ا خ ي دين نضافة الزغارفة يعني تلقى الواحدة عنده معلق الحكاية كده وطبعا المرد يجوز لا من ب ا ب ا ز ي ن ا يش وبعدين متخلي هنا في النص وتدخل الحجاب في... شوف يا مولانا أه. نحن لما نتكلم عن الحز ما بنتكلم عن مظهر الجمالي نحن نتكلم عن ا ن ه له فائدة روحية لدفع العائن ولدفع ا ل س ح ر ولغيره. د ه العلم اشترط فيه مواصفات معينة زي ا ل خ ف يعني ممكن ا ل خ ف يكون ا ج م ل من من م ا ورد في كتب الفقهاء. أه. لكن لابد إ اشترط شروط معينة إن ما ب ي ى ي ب ق ى ما خ ف عشان كده برضو الحز ده لازم يكون من جلد ولازم يكون الجلد مخروز ومعلق بجلد. طيب خوزات وأفرض لفته بجلد سوته دخلته جوا الكبسولة حقت الفضة ي معه لبس الفضة بالنسبة للنساء مفيش معنى. ا ي ما في معنى. ا ي لكن يعني د ه ف ي ه نوع من الكراهة. الر الرجل ز ا ه ب ا ن و ا لبس الفضة. لا, لا لا لا ممنوع يا جماعة. ولا م غ د ا ر ش آي ل ا م ق د ا ر ذهه ميني أو ثلاث. و ثلاث ا ل ح ي يا خ و ا ن ا ا ي ح ن جها. ي عنه ل ا ن ه الحقيقة. في ط ب ع ا من السنة مشكلة. نعم. كان الرسول لم ي ت خ ت م ع بيمينه مرة. و ي ت خ ت م على يساره نعم. في في ب ن ص ر ه م ر ة أخرى. نعم. والبنصر هو الأصبع الذي يلخنصر. والخنصر هو الأصبع الصغير الأخير. مم. فالرسول كان ي ت خ ت م في في عا ف البنصر د ا ئ م ا وكان ي ت خ ت م باليمين أ ح ي ا ن ا وكان يلبس خاتمه الذي يختم به الكتب. مم. لما يرس الكتاب للمجوجز. لما يرس الكتاب اللي ر ق ل عظيم الروم لما يرس الكتاب اللي ك ا ل ر ي وكان خ خ ا ت م بالبش لما يخ يكتب له كتاب وكتبه بنمر خ ا ت م ه يختموه كان مكتوفي لا إله إلا الله محمد رسول الله دقات من ر س و ل صلى الله كان مكتوفي و ك د ي لا إله إلا الله فوق ورسوله محمد ا ي مثلا عيان الله محمد رسول الله، محمد رسول ت ح د والله فو كده عمل زي مسلس. في نوع من الناس يعصر نداء يقوم يقطع الكلمة دي. هي ذ ا ت محمد رسول الله. ل ك ن ا ل م ل ا ف ي م ر ب ع ا تلج الألف ب ل ا ف ي م ر ب ع واللام في مربع واللام الثاني في مربع والها في مربع والميم زي ت م ا ن ي ت س ع مربعات. ده ص ح يا جماعة مو غلط مو غلط يا جماعة اسماء الله إذا م ك ت و ب في خاتم. ا ي اسمنا م س م ه الله الرحمن الرحيم الحفيظ مثلا الجبار القهار الوهاب ا ذ ا كان دي مكتوبة في خاتم و م ق ط ع ا أحرف يجوز ا ن يل ب س هذا الخاتم يجوز ا ن ه يل بس هذا الخاتم في فرصة يا شيخ عبد الجبار استطرابا ا ن ه إحنا ب ن ل ا ح ظ ص ي ه ع ا د يعني بدت تنتشر ا ن ه الناس يقول لك المزويين ا ل ب س الواحد يعني ف ي د ا ي د ه الخاطب ف ي ي د ه اليمين مش عارف بتعدها وبعدين ا ح و ل في اليمين وهو بتعدها ي كثير من ا خ و ا ن ن ا بيسألوا ا ن ه الحكاية هذي هي بجوز ولا ما بجوز ب ت ع د ه ب طيب ا و ل حاجة جماعة لبس ا ل ب س د ه بالنسبة للذكور هذه الأمة بالنسبة ل ل ر ي ا ل حرام حرام دقوله بالحين حرام قطعاً ش ا ل ن س م ع و ه حرام تب بدون النغاش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا واحد من الصحابة يبيعه ا ي ل الله ط ل ع الفجوجي وجد ف... ف... ف... <تصفيق> واحد لابسه ل خاتم بتعذاب ا فرسول ا ل صلى الله عليه وسلم قال له يعمد ا أحدكم إلى قطعة من النار فيجعلها في أصبعه دشنوا ه ل ل ا ب س د ه دي قطعة من النار اللابسده ف ا ل ص ح ا ب ي قام نزع الخاتم ب ت ا ع ذ ه ب دو ه ألقاه فجماعة ا ل يجوا ش ي ي ن عادوا ل خ ا ت م واحد من الصحابة قال له ياخي يا ا الرسول ن ت ا ما قال لك اجدعو قال لك ش ي ل ه ب ي ع ه شيلوا ا ل ت ف ي ج أحد يتصرف لكن قال له لش قال لا لا ما كان لي ا ن ا ت ص ر ف في قطعة من جهد ل خلاه ت ب ا ل ناس يطوفوا فوق ع ل له جبر فيا جماعة الرسول حذر من لبس الذهب وأما لبس الذاب بالنسبة للنساء جائز أما جماعة دبل اللي بتاعت الدعب دي آي. الرجال يفكوا شعره. ي ح ي و ن ا دينكرر الكلام. مرة. ما صحيح. حكاية خاتم دبل للرجل. الشاب يعني يلبس و ي د ه اليمين ولا بعد الزواج ف ي ي د ل شمال ذهب حرام. نعم. أما ا ذ ا كان مقداره ا ق ل من درهمين بتاع. فضة ا و بسيط يعني مثلا زي ده ك د هاي. هذا يجوز. هاي. وكان من س من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر شغب. ا ي ه أ خ ت ه كان يتختم فيه مرة في يميني ومرة نعم. في شمال. نعم. واحد من ا خ و ا ن المشاهدين يعني قال لي الواحد شنونوا ل ب ع ض ا ل ا ح ي ا ن ب ي س و ي ه للذهب يعني. دهب نعم. دهب. قال يجوز أن تكون السن من ذهب، ويجوز أن يكون الأنف من ذهب. أ ي كده. ن ا في ل ش يشغف ي ج ب ن ا في ع واحد ن ف م و مشوه. والله لا. ذهب ت ب يمكن ع م له من ذهب. آه. لكن قالوا إذا توفي عيط ص ف قالوا إذا توفي وكان أنفه من الذهب نافعا، آه. آه. نزع منه ودفن آه. بدونه. أما السن فلا تنزع. ع ن د ال الإنسان لما يترافق. و ط ب ع ا المتوفي ش ي ل ه ب كل شيء ي ما ي خ ل و ه شيء ي ن ي ب س و نعم. أيوة. طيب. نجي برضو لمسألة الحروز ونشوف أقوال العلماء فيها.